فَلَا أُقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خِيَرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَثْبُوقِينَ فَذَوْهُمْ يَقُوضُ وَالْعَرْوُ حَتَّى حَتَّى أبقارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إن يَقُولُ هُوَ أَقِيمُونَ يُغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِنَّ أدل اللَّهَ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَهُ كُنْتُمْ تَأْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَنْ يَدْرُهُُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا فَإِنَّ وتؤثيابهم واقروا واخروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهرا وان ثم اني اعلمت لهم واكرر واكرر قلت لهم فقلت استغفر عبدكم